وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلك قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبهم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَادُ ببعض فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تفعلوا إِلَّا مَن معروفا كان ذلك في كَانَ ذَلِكَ فِي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 يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جهود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 وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَعَدَ اللَّهُ رَسُولُهُ إلَّا مُحَرَّمٌ وَإِذْ قَالَ الْقَائِفَةُ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَتْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَرْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُنَ إِنَّ نَبْيِيَ تَنَاعُوا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 قد يعلم الله المعمقين منكم والقائرين لإخوانهم هلٌم إلينا ولا يأتون البس إلا قليلا أشحَّة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم تدور أعينهم كالذي يغشا عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد اشحه على الخير أولئك لم يؤمنوا فاحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودون وأنهم بادون في الأعراب عن أمر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 ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقدف في قلوبهم الوعب فريقا تقتلون وتأس فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطروها وكان الله على كل شيء ضديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتئكم فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الْآخِرَةَ فَإِنَّ الله أعد للمحسنات منكن أَجْرًا عظيما يا رساء النبي من يأت منكن بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما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 وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى واقمنا الصلاة واتين الزكاة واطيعوا الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا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 والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات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 وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُبِيناً وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَالَ اللَّهِ مُبْدِئِهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَى فَلَمَّا قَضَ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرَ زُوَجَنَا كَهَالِكَيْلَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرْجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَاهِمْ إِذَا قَضَوْا إِذَا قَضَوْمِهُنَّ وَطَرَ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرْجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ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 تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع ذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا لَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُهُنَّ بِقَبْلِ أَن تَمْسُوهُنَّ فَمَا لكم مِنْ عِدَّةٍ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَ فَمَتَّدُوهُنَّ وَسَرِحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا يا ايها النبي ان احللنا لك ازواجك التي اديت اجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك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 قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك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 وكان الله على كل شيء الَّذِينَ يا لَا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إِذَا دعيتم فادخلوا فَإِذَا طعمتم فانتشروا ولا مُسْتَأْنِسِينَ لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسالوهن من وراء إجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم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 لا ينح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء, إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نساءهن ولا ما ملكت.